على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعنلنا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آياء فهل من مدكر فكيف كان عذابي وندر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 فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت تمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا في ضلال وسعر أُولَئِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشَر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشَر إِنَّا أَرْسَلْنَا نَاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَرْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوْطُ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرْ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرْ وَلَقَدْ أَنْذَرًا بَطُشَتَنَا فتماروا مِن النُّذُرْ ولقد راودوا عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبعا بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للنكر فهل من مذكر ولقد جاء فجعل فرعونا نذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم فأخذناهم أخذ عزيز نقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم برؤاء في الزبور أم يقولون نحن جميعا تصر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 ناتٍ ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.